الصلاة. وفي هذه الحلقة نستكمل ما تيسر من هذه الأسئلة فمن ذلك ما البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهذا الحديث فيه من الفقه أن الالتفات إذا لم يحصل معه التفات كلي بالبدن فإنه لا يبطل الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يذكر هذا وإنما أشار أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وإنما تبطل الصلاة بالالتفات الذي يحصل معه ميلان عن القبلة بشكل متعمد وكذلك أيضا ميلان في غير صلاة النفل في حال السفر أما في حال السفر فقد جاءت الرخصة الشرعية بسقوط استقبال القبلة عن المسافر حينما يصلي النافلة على دابته وراحلته أو على سيارته أو على طيارته فلنعود إلى حديثنا الذي نحن بصدده وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نسب هذا الاختلاس إلى الشيطان وهذا لا شك أنه يدل على أنه مكروه في أقل أحواله فإن كان الالتفات بمايلان البدن عن القبلة فإن هذا مبطل للصلاة إذا كان على سبيل كان على سبيل التعمد والذكر بقي أن أشير إلى أن هذا الحديث أيضا يدل على عناية الإسلام بقضية مهمة جدا هي روح الصلاة ولبها وهي قضية الخشوع في الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسب هذا الاختلاس إلى الشيطان دل على أن حضور القلب وجمال الهيئة وحضور الـ الـ الـ الإنسان في صلاته وتذكره لمقامه بين يدي الله عز وجل إنما, إنما هو شيء يحبه الله عز وجل ذلك أنه معبر عن الخشوع ذلك أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يصرف الإنسان أصلا عن فعل الصلاة وإقامتها فإن عجز فإنه يحاول أن يلبس على الإنسان صلاته كما معنا إن شاء الله تعالى في حديث عثمان بن أبي العاص فإن عجز عن ذلك فإنه يحاول أن يختلس من صلاة العبد ما استطاع لأنه يعلم يقينا. أن قيام الإنسان بصلاته يعني أنه يرتقي في مراتب العبودية وأن ذلك يزيده إيماناً ويزيده بعدا عن المعاصي ويزيده بعدا عن الفواحش والمنكرات لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذا إذا رأيت مصلياً لا يتورع عن الفواحش ولا عن المنكرات ولا عن المعاصي فاعلم أن هذا من أعظم أسبابه أنه يؤدي الصلاة مجرد أداء دون حضور قلب ودون إقامتها على الوجه الشرعي لهذا ينبغي للعبد وينبغي للإنسان الناصح لنفسه أن يعتني بقضية الخشوع وحضور القلب فإن ذلك من أعظم الأشياء التي تحدث أثرا في قلب العبد إذا صلى وسبحان الله انظر كم هو الفرق العظيم بين إنسان يصلي فيجد حلاوة الصلاة ولذتها في قلبه يجد أثرها في غض بصره يجد أثرها في حجب سمعه عن الحرام يجد أثرها في كف لسانه على الحرام يجد أثرها في منع يده عن أن تكتب حراما وفي منع رجله أن تمشي إلى حرام انظر إلى الفرق بين هذه الصلاة وبين صلاة لا روح فيها كأنها جثة هامدة يؤديها الإنسان هكذا وكأنها حمل ثقيل يريد أن يلقيه على ظهره لا ينبغي علينا أن نتفقد صلاتنا فإذا شعرنا أن صلاتنا أو أن إيماننا وقل وأن قلوبنا إذا صلينا أو قبل الصلاة كما هي لا تغير فيها ولا أثر بعد أن نصلي فلنعلم أن في صلاتنا نقصا بل إن في صلاتنا نقصا عظيما النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى له أحد أصحابه رضوان الله عليهم وهو أبو جهم أهدى له أنبيجانية وهي نوع من الملابس فيها خطوط وهو ما يعرف بالمقلم فيها أعلام خميصة لبس عليه الصلاة والسلام مرة وهو في صلاته كأنه التفت إليها وأشغلته خطوطها وأعلامها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا بأنبيجانية هذه أو اذهبوا بهذه الخميصة أو بهذه الأنبيجانية لأنها ألهتني آنفا عن صلاتي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الذي علم أمته قولا وفعلا حرصه على الخشوع وأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما يشغله أو يؤثر على حضور قلبه وصفاء ذهنه وهو يقف بين يدي الله عز وجل هذا الموقف العظيم ومن أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في باب الصلاة أن عمران بن حسين أن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان حينما منين سأل مريضا بالبواسير سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الإنسان قاعدا عن صلاة الإنسان قاعدا فقال عليه الصلاة والسلام إن صلى قائما فهو أفضل إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وقد فسره بعض العلماء بـ بـ بالاضطجاع لأن الإنسان وهو نائم غير مكلف أصلا ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد أي ربع أجر القائم أيضا هذا الحديث جاء في روايات مختلفة لكن الشاهد من أن عمران رضي الله, عنهما أن عمران رضي الله عنه أرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال حينما كل إنسان فيه بواسير يصعب عليه أن يصلي قائما فهل له أن يصلي قاعدا أو يصلي على جنب فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو بين له هذا الحكم والعلماء يقولون إن هذا الجواب خرج على صلاة النافلة بمعنى أنه يصلي صلاة النافلة وهو قاعد وإن كان قادرا على صلاتها قائما أما في صلاة الفريضة فإن العلماء مجمعون على وجوب صلاتها قائما لقول عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته صل قائما صلي قائما وفي حديث عمران هذا في بعض ألفاظه صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى, فعلى جنب وهذا الحديث هو أحد أفراد قاعدة كلية كبرى في الشريعة وهي أن المشقة تجلب التيسير وقاعدة أخرى أو فرد من أفراد حديث عظيم قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فنحن أمرنا بأن نقوم وقوموا لله قانتين فإذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما في حال الفريضة أو شق عليه مشقة ظاهرة فله أن يصلي قاعدا فإذا صلى قاعدا في هذه الحال وهي حال الفريضة وعند العجز عن القيام فإن أجره تام لقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه بموسى في البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإن صلى قاعدا وهو قادر في حال الفريضة فإن صلاته باطلة لكن لو صلى جالسا في حال النفلي وإن كان قادرا على القيام هنا يتنزل عليه هذا الحديث وهو أن له نصف أجر صلاة القائم فإن صلى على جنب فله نصف أجر صلاة القاعد أي ربع صلاة القائم وهذا معنى واضح إن شاء الله تعالى وفي هذا الحديث من الفقه والعلمي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التفقه في دينهم ومعرفة أحوال صلاتهم وكيف يؤدونها في حال المرض وهذا لا شك أنه نابع من عظيم اهتمامهم بأداء هذه الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله تبارك يرضى الله تبارك وتعالى وكذلك أيضا من فوائدي هذا الحديث والفقه فيه أن من عجز عن فعل المأمور فإنه يأتي منه بما استطاع وهذا الحديث نموذج لذلك ومثاله في الطهارة من استطاع أو من تعذر عليه غسل عضو من الأعضاء مثلا فإنه يغسل ما قدر على غسله ويمسح ما عجز عن غسله إن كان مما يغسل فإن عجز عن المسح فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التيمم كذلك أيضا من الأسئلة التي سألها الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فما بالنا نقصر وقد أمن الناس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته وهذا الحديث فيه من الفوائد أن تواطئ الصحاب رضي الله عنهم أو تواطؤ السائلين على استشكال أمر ما دليل على قوة هذا الإشكال فإن ظاهر القرآن وهذا يؤكد قضية أشرنا إليها في حلقة ماضية ظاهر القرآن يدل على أن القصر خاص في حال الخوف فلو كان الإنسان مسافرا وآمنا فإن ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز له أن يقصر فاستشكل عياء بن الأمية واستشكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهذا يدل على أن الأخذ الظاهري مسلك معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وفيه دلالة على ما أسيرنا إليهم آنفا أو في حلقات ماضية من أنه لا يمكن أبدا أن يفهم القرآن بمعزل عن السنة إذ لو لا السنة, لا لو لا السنة لم يتبين لنا هذا الحكم وفيه من الفوائد أيضا أن الله عز وجل كرمه وجوده وسعة هباته سبحانه وتعالى يتصدق على عباده وهو الغني عز وجل وهو الكريم الوهاب سبحانه وبحمده فعلى العباد أن يقبلوا صدقته وهذا ولله المثل الأعلى لو كان بين بشرين ومكلفين فتصدق رجل أو أهدى هدية وهي بهذا المعنى في هذا السياق لو أهدى هدية إلى شخص آخر فإن عليه أو من تقديره وإجلاله وتكريمه أن يقبلها فكيف إذا كانت من الله عز وجل؟ وفي قوله فاقبلوا صدقة قد يقول قائل إليس هذا دليلا على وجوب القصر فالجواب إن دلالة هذه اللفظة وحدها إنما يعني يستقيم الأخذ بها لو لم يرد الله لكن ورد في الباب مجموعة نصوص وأدلة تدل على أن القصر رخصة وأنه سنة مؤكدة أيضا وما يدل على ذلك أنه في نفس الآية أن الله عز وجل قال فلا جناح عليكم فلما رفع الجناح علمنا أن قبول صدقته هنا ليس على سبيل ليس على سبيل الوجوب وفي هذا الحديث من الفقه والعلم أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التفقه في دينهم وفهم معان القرآن وهكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكونوا حريصين على ذلك أشد الحرص فإن التدبر وفهم الآيات الكريمة وإزالة الإشكالات التي ترد أو يعني فك الإشكال الذي قد يظن تعرضه مع نص آخر هو من أعظم أبواب نيل العلم وفهم نصوص الكتاب والسنة أسأل الله عز وجل أن يمن بذلك علي وعليكم وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه ولا أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته